الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله في صحيحه باب فضل فاتحه الكتاب قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثني خبيب بن عبد قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلم منك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوديته قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاء الجارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقيه فرقاه فبرى فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له كنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما, قد فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم وقال أبو معمر حدثنا عبد العبد الوالف قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مظل له ومن يظل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل فاتحة الكتاب في هذا الباب وعدة أبواب بعده تكلم الإمام البخاري أو ذكر بعض الحديث في فضل بعض السور وبعض الآيات وكما تلاحظون هو إن كان الكتاب بعنوان فضائل القرآن لكنه لم يقتصر به على ذكر فضائل السور والآيات بل أيضا تكلم على جملة من الأمور المتعلقة بفضل القرآن أو بجمعه ولكن هذا لا ينقص من قدر هذا الكتاب وهذا من فكر البخاري رحمه الله لان ما ذكر أمور لا بد منها ولا بد لمن اراد ان يعرف فضل كتاب الله عز وجل أي لما بها اورد ما يتعلق بفضل فاتحة الكتاب و هو حديث ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم اجبه ثم وهنا اختصر الحديث لكن جاء في بعض طرق الحديث عند مسلم وغيره انه استمر في صلاته ثم بعد ذلك لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما لم تجبني ادعوتك الم تسمع الله جل وعلا يقول استجيبوا لله والرسول للرسول اذا دعاكم قال فقلت لا اعود لا اعود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الا اعلمك اعظم سوره في القران قبل أن تخرج من المسجد وفي بعض الألفاظ الحديث قال فأخذ بيدي قال فلما دنونا من الباب جعلت أتباق قليلا يعني تأخر في المشي حتى يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل أن نخرج فقال فلما اردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وهذا إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله جل وعلا ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهذا يدل على فضل الفاتحة لأنه قال ألا أدلك أو ألا اعلمنك أعظم سورة في القرآن فأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة وذلك لما حوته من المعاني الجليلة العظيمة حتى إن بعض العلم قال إن كل ما في كتاب الله عز وجل قد تضمنته الفاتحة إيماء كل ما في كتاب الله عز وجل وكل ما ورد في القرآن قد تضمنته الفاتحة وأشارت إليه إيماء وعلى كل حال هي السبع المثاني لأنها سبع آيات ومثاني لأنها تثنى وتعاد قراءتها في كل ركعة في الصلاة آه ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وهذا الحديث فيه قصة أنهم نزلوا بحي من العرب فاستضافوهم فأبوا ان يضيفوهم فباتوا بجوارهم ثم لدغ سيد الحي فجعلوا ياتونه بكل رقيه لا تنفعه فقالوا اذهبوا الى هؤلاء القوم لعلكم تجدون عندهم رقيه فجاءت اليهم هذه الجاريه في بعض الروايات جاء اليهم رجل فقالوا ان سيد الحي سليم ومعنى سليم اي لدير لكن العرب تقول سليم من باب التفاؤل له بالسلامه وهذا أمر أقره الشرع الفأل والتفاؤل أمر أقرته الشريعة ولهذا العرب أيضا تقول للأرض المهلكة يقولون مفازة والأصل أنها ليست بمفازة ولكنها مهلكة ومع ذلك يسمونها مفازة تفاؤلا بالفوز والنجاة من الهلاك وكذلك يقال للمسحور مطبوب ويقال السحر طب تفاؤلا بأن يوجد له طب وعلاج يداوى به فالحصر أن معنى قوله سيد الحي سليم هنا أي لديغ تفاؤلا له بالسلامة من اللدغ الذي أصابه فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب نفرنا غيب يعني قد غابوا ليسوا موجودين فهل منكم راق يعني هل منكم من عنده رقيه فقال فقام معها رجل ما كنا نؤبنه برقيه وهذا الرجل جاء مصرحا به في بعض الروايات انه ابو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء مصرحا به في بعض الروايات قال ما كنا نؤبنه اين ظنه او نتهمه او نتوقع انه يعرف الرقيه ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا وبعد الروايات أن أبا سعيد هو الذي اشترط قال إن استضفناكم فلم تضيفون ولن أقرأ عليه حتى تجعلون لنا جعلا فقالوا نجعل لكم ثلاثين من الغنم وشيئا من طعام جاء بعضها شيء من اللبن فقرأه أو فرقاه وقرأ عليه قال فلما رجع قلنا له اتحسن الرقية جاء في بعض الروايات في البخاري وغيره أنه قال قرأت عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال يعني كالبعير الذي كان معقولا بالحبل فنشط وحل عقاله فقام سليما معافا وجاء عند الترمذي بسند صحيح قال قرأت عليه الفاتحة سبع مرات رواية البخاري مرة واحدة لكن عند الترمذي وغيره بسند صحيح قال فقرأت عليه الفاتحة سبع مرات وهذا فيه مشروعية قراءة الفاتحة سبع مرات على سبيل التداوي والاستشفاء فقام كأنما نشط من عقال قلنا لا تحدث نعم فلما رجع قلنا له اكنت تحسن رقيه او كنت ترقي قال لا, لا ما رقيت الا بام الكتاب وهذا يستدل به وهو الصواب من يقول ان القران شفاء لكل مسلم وعلى يد كل مسلم واما ما يعتقد البعض ان القران انما يشفي على يد الشيخ الفلاني او القارئ الفلاني هذا في الحقيقه غير صحيح فإن الله جل وعلا يقول قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين امنوا هنا ذكرت وحدها وتعرفون الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فهنا ذكر الايمان فهو يشمل المؤمن والمسلم ولهذا ينبغي لكل مسلم ان يعالج نفسه بكتاب الله ولا يميل الى احد ولهذا في حديث السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يستقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم لكمال توكلهم على الله جل وعلا قالوا لأن طلب الرقع من الغير يتضمن نوع ميل في القلب إلى الراقي والواجب أن يكون القلب متوجها إلى الله وحده لا شريك له لا يميل إلى أحد سواه قال قلنا لا تاخذوا شيئا حتى ناتي او نسال رسول الله او نسال النبي صلى الله عليه واله وسلم وايضا جاء في بعض الروايات مصرحا به ان الذي منعهم من الاخذ هو ابو سعيد نفسه قال قلت لا ناخذ شيئا حتى ناتي النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فلما قدمنا المدينه ذكرناه للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال وما كان يدريه انها رقيه وما كان يدريه انها رقيه و ولم يذكر الجواب هنا ولكن جاء عند الدارقطني وغيره أن ابا سعيد قال شيء نفذ في روعي يعني وما يدري انه رقية قال يعني شيء وقع في بالي في خلدي وقع في روعي أنها رقية وهذا يستدل به أيضا من يقول أن القرآن كله شفاء وكله رقية واقرا ما شئت من اي من اي ايه ومن اي سوره من كتاب الله فالقران كله شفاء ولهذا جاء في الحديث عند احمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لما وجد أورا عندها جاريه بها سفعه قال عالجيها بكتاب الله عالجها بكتاب الله فكتاب الله كله شفاء ولكن سوره الفاتحه افضل من غيرها كما في هذا الحديث ثم قال اقسموا واضربوا لي بس بسهم اقسموا يعني اقتسموا الشاء واضربوا لي بسهم معكم اجعلوني واحدا منكم وهذا يدل على تمام الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وأكل وأخذ معهم أو اقتسم معهم صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل للجمهور الذين يقولون بجواز اخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على العلاج بالقرآن وهو الصواب أنه يجوز الإنسان أن يأخذ أجرا وأما ما جاء من الأحاديث التي تدل على وقوع الوعيد على من أخذ اجرا على كتاب الله فالجمهور وجهوا تلك الأحاديث على أنها في من وجب عليه وجب عليه تعليم إنسان بعينه وصار فرضا عليه فأبى إلا ان يأخذ أجرا وأما ما لم يكن عليه واجبا فإنه لو أخذ أجرا عليه لا شيء في ذلك نعم قال باب فضل صورة البقرة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان ثم قال باب فضل سوره البقره والمؤلف رحمه الله ينتقي من الاحاديث الوارده وان كان قد روى بعض الاحاديث في فضل سوره البقره في غير هذا الموقن لكنه ذكر هنا حديثا مسندا وحديثا معلقه فاما الحديث المسند وهو حديث أبي مسعود وهو غير ابن مسعود وهو أبو مسعود وهو عقبه بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وهما قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية والآية التي كليها والمؤلف أورده هنا من طريقين عن إبراهيم أو عن شيخين عن راويين عن إبراهيم فرواه سليمان الأعمش ورواه منصور أيضا ولكن يقول حافظ ابن حجر إنه أورد طريق الأعمش واختصره فقال من قرع من قرع بالآيتين ثم جاء برواية منصور قال وذكرها كاملة لأن رواية الأعمش ليس فيها ذكر آخر كلمة آخر من آخر سورة البقرة بل فيها من قرأ آيتين من سورة البقرة لكن رواية منصور فيها النص من آخر سورة البقرة وقوله في ليلة كفتاه تنازع العلماء أو, أو متى تقرأ عد كثير من الذين تكلموا أو كتبوا في الأذكار أنها تقرأ في الليل في النوم من أذكار النوم بعضهم عدها من أذكار النوم وقراءتها في الليل هذا لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة من قرأها في ليلة وهذا لنا أن, أن محلها الليل لكن أيضا جاء في رواية ذكرها الحافظ بن حجر وجهدت أن أقف على اسناد الحديث لكني لم أقف عليه وفيه أنه والحديث يقول الحافظ بن حجر وقد أخرج علي بن سعيد العسكري في ثواب القرآن حديث الباب من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ من قرأهما بعد العشاء الآخرة اجزاتا من قرأهما بعد العشاء الآخرة فهذا نص على أنهما تقران بعد صلاة العشاء وقوله كفتاه تنازع العلماء في المراد بقوله كفتاه كفتاه من ماذا فقال بعض اهل العلم كفتاه من قيام الليل من قرأهما كفتاه عن قيام الليل وقال بعض اهل العلم اجزتاه او كفتاه عن قراءه القران مطلقه وقال بعض اهل العلم كفتاه من كل سوء وهذا اختاره من مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول كفتاه أي من كل سوء وقيل كفتاه شر الشيطان وقيل, دفعت وقيل دفعتا عنه شر الجن والإنس وقيل غير ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم والله اعلم لأن الحقيقة ما ورد نص صريح في بيان ماذا تكفي نعم ورد بعض النصوص التي تدل على بعض المعاني التي قيلت كما اشار إليه الحافظ بن حجر قال من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة هكذا جاء وجاء أيضا من حديث النعمان بن بشير يرفعه إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآني في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال اخرجه الحاكم الصححة وحديث وسيأتي الحديث لكن هذا في, في آية الكرسي على كل حال أظهر الله على يقال كفتاه من كل سوء كفتاه من كل شر فينبغي الإنسان أن يقرأ هاتين الآيتين وأن يكون قراءته لهما بعد العشاء ولو قرأه حينما يأوي الى فراشه فقد قال بهذا بعض اهل العلم وذكر ذلك بعض الذين كتبوا في الاذكار اذكار اليوم والليلة ثم اورد حديث ابي هريره وحديث ابي هريره هذا اورده المؤلف رحمه الله معلقا ولكن رواه النسائي والاسماعيلي وابن وابن ابو نعيم وابن خزيمه رأوه موصولا وسنده صحيح موصولا في قصه ابي هريره مع الجن لان النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاه رمضان وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتاني ات فجعل ليحصد الطعام وهذا مما استدل به اهل العلم على انه يجوز ان تقدم زكاه الفطر لانه جعله يعني الحديث ظاهر أنه ثلاث ليال وحديث ابن عمر يقول رخص في تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين وهذا الحديث يدل على أنه ثلاث ليال وهو يمسكه ويدل على أنه يجوز تقديم زكاة الفطر إخراجها أن تخرج تدفع يجوز أن تقدم وإن كان الأفضل أن تكون فجر العيد أو بعد فجر العيد ويجوز قبل العيد بليلة أو بيوم أو يومين قال فأتاني آتم فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث والحديث فيه أنه شكى لما وجده يحثو وأمسكه شكى حاجة وعيالا قال فرحمته فتركته فخليت سبيله ثم لما جاءت الليلة الثانية وجدته وجاب غررات أن النبي قال ماذا فعل أسيرك البارحة فقلت شك حاجة وعيالا ووعد أن لأنه لا يعود قال أما إنه سيعود قال فلما جاءت الليلة الثانية وجدته يحصر فعمسكته وشددته عليه فجاء شك حاجة وعيالا وعاهدني أن لا يعود فخليت سبيله ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه سيعود فلقيه الثالثة قال فقلت لا أدى عنك إلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني وأعلمك الكلمات ينفعك الله بهن فاستمع له أبو هريرة هذا يدل على حرص الصحابة على الفائدة على ما ينفعهم ولهذا لما قال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن تركه واستمع لهذه الكلمات ما هي قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لم يزل أو فإنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح الى هنا ليس فيه حجة لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وهو كذوب هنا الحجة هذا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك فيما قال هذا الكلام الذي قال صدق وحق وإن كان هو كاذب الشيطان كذوب إنا من السنة أن تقرأ آية الكرسي عند النوم وهي من اذكار النوم أن يقرأها المسلم ومن فوائد ذلك أن من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان حتى يصبح وجاءت حديث فضل آية الكرسي منها مروان النسائي وابن حبان والطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فمن السنة أن تقرا آية الكرسي دبر كل صلاة وتقرى عند النوم ومن السنة أيضا أن تقرا مع أذكار الصباح والمساء لصحه الأحاديث في ذلك نعم قال باب فضل صورة الكهف قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن نعم ثم ذكر فضل سورة الكهف وأورد فيها حديث البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وهذا الرجل هو أسيد بن حضير كما سياتي بعد ذلك صرحا به أن القارئ هو أسيد بن حضير رضي الله عنه فكان يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين وجاء في بعض الروايات وبجانبه فرس والفرس يطلق على الذكر والأنثى من الخيل مربوط بشطنين والشطنان مثنى شطن وهو الحبل وقل بل هو الحبل الطويل بشطنين فتغشته سحابه فجعلت تدنو وتدنو يعني وهو يقرأ دنت منه سحابة فكلما استمر في القراءة دنت وسيأتي تصريح بأنه وإن كان في سورة البقرة لكنه محمول على تعدد الواقعة انها وقعت أكثر من مرة مرة وقعت حينما قرأ سورة الكهف ومرة وقعت حينما قرأ سورة البقرة قال فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر الفرس يرى هذه السحابة فجعل ينفر يحاول أن يفر فلما أصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن تلك السكينة تنزلت بالقرآن وفي مسلم فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن وتنازع العلماء في المراد بالسكينة هنا ما المراد بالسكينه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينه التي تحصل حينما يقرا المسلم القران وتحصل له مثل هذه الحال فمن العلماء من قال ان السكينه هنا وهو قول علي رضي الله عنه كما رواه عنه الطبري قال هي ريح هثاته لها وجه كوجه الانسان ريح هفهاه يعني تهف وتهب على الانسان ولها وجه كوجه الإنسان وقيل لها رأسان وقال السدي السكينة طست من ذهب من الجنة يغسل فيها قلوب الأنبياء وهذا القولان يحتاجان إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قول علي لو ثبت وصح فإنه يعني يمكن أن يقال فيه أنه له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي وأما قول السدي فإنه لا يعول عليه حتى لو صح إلى السدي لأنه ليس بصحابي وقال وهب بن منبه هي روح من الله وقال الضحاك بن مزاحم هي الرحمة وجاء عنه قال هي سكون القلب واختار ذلك الطبري أن السكينه هي سكون القلب وطمأنينته واختار ذلك الطبري وقيل هي الطمأنينة، وقيل الوقار، وقيل الملائكة، وقال النووي المختار أنها شيء من المخلوقات فيها طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. هذا والله أعلم هو أظهر الأقوال أن يقال السكينة المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. هذه السكينه التي تتنزل والله أعلم بحقيقتها وكيفيتها لكنها من مخلوقات الله جل وعلا ويسحبها طمعنينة وسكون للنفس وأنس لمن تنزلت عليه هذه السكينة وفيه أن المسلم إذا أكثر من ذكر الله عز وجل وكان من المخلصين أنه قد يرى الملائكة قد يرى الملائكه وهذا يدل عليه الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما جاءه حمظله وقال نافق حمظله ثم قال في اخر الحديث لو بقيتم على ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على ما انتم عليه عندي لا صافحتكم الملائكه في الطرقات وفي لفظ صافحتكم الملائكه على فروشكم وثبت في صحيح مسلم عن عمران بن حسين قال كانت تدخل علي الملائكة التي معي وكانوا يسلمون علي كان يراهم قال فاكتويت ففقدتهم مدة ثم رجعوا إلي بعد ذلك هذا فيه دليل أنه ليس من المستحيل إنسان إذا كان مخلصاً لعز وجل مكثرا من ذكر الله عز وجل أنه قد يرى الملائكة لأنه ليس في الحديث ما يدل على أن هذا خاص بمن وقع منه أو أنه خاص بالصحابة نعم. قال باب فضل سورة الفتح قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاله وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر سكلتك أمك نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر رضي الله عنه فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن, فما نشبت أن سمعت صالحا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليلة سوره الله يا احب الي مما طلعت عليه الشمس ثم قرا انا فتحنا لك فتحا مبينا ثم قال المؤلف رحمه الله باب فضل سوره الفتح واورد فيها حديث عمر وان كان ظاهر الحديث هنا الإرسال لأنه قال عن زيد بن أسلم عن أبيه لكنه جاء مصرحا به عند البزار بل عند الترمذي في التفسير وكذلك عند البزار والإسماعيلي جاء مصرحا به عن زيد بن أسلم عن أسلم عن عمر فتزول يزول الارسال او ما ظهره الارسال هنا لكن بقي ان يقال ان هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه كان ليله او كان منصرة في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبيه وليس هو ما حصل من عمر في الحديبية لما كان يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة العهد أو في إعطاء العهد لقريش لما جاءوا وآملوا شروطهم ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل هذا حصل بعد ذلك كما قال القرطبي قال هو في منصرفه ليلا من الحديبية لا أعلم فيه خلافا هذا في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن انصرف من الحديبية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره أي في منصرفه من الحديبية وعمر الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه وفيه دليل على أنه ليس كل سؤال يجب عليك أن تجيب عليه فالمسؤول ينظر إذا كان لا مصلحة في الجواب يمكن أن لا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ما اجاب عمر ثلاث مرات وهو يساله فلم يجبه قال ثم ساله فلم يجبه فقال عمر فكلتك امك يعني نفسه وهذا او قبل ذلك الثكل فقدان المراه ولدها هو فقدان المراه لولدها و عمر دعا على نفسه بسبب ما وقع من الالحاح منه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذه تقال هذه الكلمه تقولها العرب ولا يقصدون معناها لا يقصد انه يدعو على نفسه بالموت لكن يجري على لسانهم وهم لا يريدون حقيقتها و بعض اهل العلم قال هذه من الالفاظ التي تقال عند الغضب إذا غضب الإنسان على أحد يقول هذه الكلمة وإن كان لا يريد حقيقتها فقال عمر ثكلتك امك نزرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى نزرته يعني أي ألححت عليه وبالغت في السؤال ألححت عليه وبالغت في السؤال ثلاث مرات وأن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجيبك قال فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس حرك بعيره ودفع ببعيره وأسرع المشي حتى كان أمام الناس لأنه خشي أنه ينزل فيه قرآن لأنه ألحى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على كمال تقدير الصحابة وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعمر يخشى من سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يخشى أن ينزل فيه قران يعاتبه على ذلك هذا يدل على على ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب والتبجيل والإجلال والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيي قرآن فما نشبت ومعنى فما نشبت يعني فما لبثت بمعنى فما لبثت نشبت أي لبثت أن سمعت صارخا يصرخ يرفع صوته قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيي قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا سورة الفتح قال أهل العلم ذلك لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح لأن الله جل وعلا يقول يقول فيها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك نصرا عزيزا هذه السورة العظيمة فيها الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيغفر له أو أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك وعده بالنصر بل يغفر له ما تقدم وما ما تأخر من ذنبه صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنصر وهذه أو قصة الفاتح الحقيقة فيها عبر عظيمة ألخص عبرة مهمة منها لأنها الحقيقة تعني طلبة العلم وهي مسألة أنك قد يظهر لك يا طالب العلم المبتدئ أو بعض الأمور ويظهر للعلماء الكبار الراسخين امرا غير الذي ظهر لك فاياك ان تتهمهم او ان تسيء الظن بهم لاحظوا ظهر امر عمر يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعطي الدنيا في ديننا ومعه كثير من الصحابه كيف يفعل هذا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر مكه وهو في مقام ضعف وياتون ويملون على النبي صلى الله عليه وسلم شروطهم ويقول محمد بسم الله الرحمن الرحيم يقول ما نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم ويجيبهم يقول من محمد, محمد الرسول الله يقول لكم نشهد انك رسول الله واتبعناك اكتب من محمد بن عبد الله اتركض علي ان يمحو ذلك وقال بسلم تناول اللوح من قال دلني علي فمحاه وقال اني رسول الله وان كذبتموني ثم يقولون من جاءك منا ترده الينا ومن جاءنا منك لا نرده اليك ويأتي سهيل ابن سهيل ابن عمرو يرصف بقيوده ومع ذلك يقول سهيل هذا اول عهد يقول له الى الان ما ابرم العقد يقول بل هذا اول عهد أو, او لا عقد بيننا وبينه فيملي يملون عليه الشروط ويرجع بهذه الشروط حتى ان عمر يعترض يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى ابو بكر يقول ما ترى فيقول له ابو بكر لانه الصديق الزم غرزه فانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول عمر بعد ذلك فندمت وذهبت في اول الجيش اخشى ان ينزل في قران ثم يقول رضي الله عنه وعملت لذلك اعمالا بعد ذلك يعني بعد ذلك عامل أعمال كثيرة من صدقة وأمور وأعمال صالحة لعلها تكفر ذلك الاعتراض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن الشاهد يا أخوان أن الإنسان من كفي وصار هناك أهل حل وعبد تسند الأمور إليهم أمور الأمة أن يجعلها في رقابهم وأن يتهم فهمه مع فهم العلماء الكبار الذين مرت السنون العديدة وشابت ريحاهم في الاسلام وهم ثابتون ما غيروا ولا بدلوا فانهم جديرون بالصواب ولا نقول العصمه في احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن نقول حريون به وهم اقرب اليه من غيره وخاص الشاب فانه يصيبه يعني طبيعه الشباب هكذا العاطفه والتحمس وفي الحقيقه ليست علامه سوء بالعكس بل يكون عنده غيره على الاسلام غيره لما يرى من بعض الأمور ولكنها يجب أن تضبط بضوابط الشرع فانظروا الله عز وجل ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه مع هذه الشروط يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا يسميه الله فتحا ونصرا فينبغ العناية بهذا يا أخوان والإنسان السعيد من كفي سنينظر في المسائل ولكن أيضا ينظر في كلام أهل العلم وأيضا يحذر من اللجج في رأيه لأن بعض الناس إذا رأى رايا لج فيه بعض الناس يقول يرى رأيه لكن يحتفظ برأيه لنفسه بعضهم يلج في الرأي ويعادي ويطعن ويسب من يخالفه فينبغي العنايه العناية بهذه الأمور عناية تامة وهذا من علامة سعادة المرء أن يلزم ولا يشر إليه بالبناء في المخالفة والسعيد من كف كما قلنا والحمد لله هناك كبار علماء يرجع إليهم بس اسندت اليهم الفتوى ويعني النظر في امور في الامور الشرعيه من قبل ولاه الامر فالأمور في رقابهم وإن كان الانسان عليه ان ايضا ان يتكلم بما يعلم من الحق ولا نعلم انهم يخالفون الحق الحاصل اني ارته وابين أن لان هذا يحصل كثيرا يا اخوان والشيطان قد يدفع احيانا بالانسان ويجعله يعتد برايه ويقول لا تاخذنا في الله لومه لائم جزاك الله خيرا لكن لماذا اذا تتهم هؤلاء بانهم تاخذوا بالله لومة لائم لكن يقدرون من الامور ما لا تقدر يطلعون على شيء من الامور ما لا تطلع عليه انت والسعيد من كفي نعم قال باب فض قل هو الله احد فيه عمره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك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 فلما اصبحنا اتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم والضحاك المشرقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ايعجز احدكم ان يقرا بثلث القران في, في ليله فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الأحد الصمد ثلث القرآن قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند ثم قال المؤلف رحمه الله باب فضل يقول هو الله أحد فيه عمره عن عائشة يشير إلى الحديث الذي رواه المؤلف نفسه رحمه الله في كتاب التوحيد في رقم 7375 ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقول هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفه الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فالمؤلف هنا اشار الى هذا لكنه اورده في كتاب التوحيد مسندا و وجه فضيله ذلك واضحه ان هذا الرجل الذي يصلي باصحابه ثم اذا انتهى من القراءه ختم بقل هو الله احد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوا لماذا يفعل ذلك ما الذي يحمله على هذا فقال لانها صفه ربي لانها صفه الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه بسبب محبته لهذه السورة وهذا يدل على فضل هذه السورة العظيمة فكن محبا لها قارئا لها ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد الذي كان يقرا يعني جاء في بعض الروايات ان الذي سمعه سمع هو ابو سعيد ابو سعيد الخدري نفسه سمع قتاده بن النعمان كما عند احمد إذا الذي سمعه ابو سعيد سمع من قتاده بن النعمان ما علاقه ابو سعيد علاقه ابي سعيد بابي قتاده قالوا ابو سعيد الخدري اخو أبي قتادة من أمه، أخ أخ قتادة بنفسه، أخ قتادة بن النعمان من أمه، وأمهما أنيسة بنت عمرو بن قيس، وكانت وكان متجاورين، كان كانت بيوتهما متجاورة بجوار بعضهما، أبو سعيد وقتادة بن النعمان. ابو سعيد اخوه لأمه قتاده بن النعمان فابو سعيد سمع قتاده بن النعمان ليله يقرا يكرر, يكرر طيله الليل يكرر قل هو الله احد اذا انتهى منها اعادها ثم اعادها ثم اعادها فلما اصبح اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقال لها يعني كانه يعني يتقال العمل لا يعني يتقال العمل بها لا التنقيص بها وأنها لا قيمه لها لكن كان يرى انه لو قرأ غيرها واستمر في القراءه ان ذلك افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران دلاله على فضلها ولهذا هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لقتاده بن نعمان على قراءته وتكراره لها ثم او تكلم العلماء ما معنى ثلث القران فأصح ما قيل بذلك ذلك أنها ثلث القرآن باعتبار أن القرآن ما فيه ثلاثة أقسام إما أحكام وإما أخبار وإما توحيد القرآن لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة إما أحكام وإما أخبار وإما توحيد وقل هو الله أحد توحيد في التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا معنى كثير من أهل العلم فقل هو الله احد ثلث القران لانها في التوحيد في صفه الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم ورد حديث ابي هرير ابي سعيد ايضا قال اخبرني اخي قتاده ابن النعمان وهو اخوه لام كما قلنا أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها فلما أصبحنا اتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ثم أورد ايضا من طريق اخرى عن ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ايعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد هكذا جاءت في هذه الرواية وهذه الرواية بالمعنى وقد جاءت في رواية الاسماعيلي فقال قل هو فقال يقرأ قل هو الله أحد مصرحا به الله الله الواحد الصمد ذو القران القرآن قال الف ربري وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف راوي الصحيح سمعت ابا جعفر محمد بن حاتم والراق أبي عبد الله يعني والراق البخاري يقول قال أبو عبد الله يعني البخاري عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرق المشرقي مسند يعني جاء عن جاء هذا الحديث من يرويه الضحاك يرويه ابراهيم والضحاك لكن روايه ابراهيم مرسله ورواية المشر المشرقي مسنده وعلى كل حال الحديث ثابت ومسلد في البخاري وغيره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجزوا وهذا فيه في الحقيقة حث أتعجز أن تقرأ ثلث القرآن الصحابة شق عليهم شق عليهم وهذا فيه دليل أن للجمهور أو لكثير من اهل العلم الذين قالوا أنه ينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن في أسبوع وأما قراءته في أقل من ذلك فإنه يشق على الإنسان كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن عاص وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال له قال اقرأه في ثلاث قال إني أطيق اكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث ثم قال عبد الله بن عمر بن العاص لما كبرت سنه بعد ذلك ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة شق عليهم لما قال يعجز أحدكم ان يقرأ ثلث القرآن عشرة أجزاء ثلث القران نعم هذا يشق على الإنسان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له لهم أنه يريد قراءة هو الله أحد لأنها ثلث القرآن باعتبار أنها أحد انواع أو أحد الأقسام التي جاءت في كتاب الله وهي الأخبار أو الأحكام أو التوحيد ثم قال المؤلف رحمه الله باب فضل المعوذات وأستاذ المقاري المعوذات كثير من الناس يخطئ في نطقها فتسمعهم يقولون ماذا المعوذات هذا غلط هي ليست معوذة هي يستعيذ بها المسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ما استعاذ مستعيذ بمثلهما فالصواب ان يقال المعوذات وليس المعوذات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 وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات يجمع كفي ويقرأ المعوذات ثم ينفث يقرأ ثم ينفث ثم يمسح بها على موضع الألم ويمسح على نفسه فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت عائشة المؤمنين تقرأ تاخذ كفه يد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها ثم تمسح عليه بكف نفسه لبركتها وعظم بركتها وهذا فيه دليل على جوازه أن يقرأ الإنسان على غيره السنه ان يقرأ الإنسان على نفسه لكن لو أنك أتيت أخاك المريض لك أن تقرأ عليه تجمع كفيك تنظف فيها ثم تمسح عليه ولو أنك أخذت يده وقرأت فيها ومسحت به بها عليه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 بهما على رأسه وجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات هذه من سنن النوم من السنن التي تفعل عند النوم قراءة المعوذات ولكنه يجمع كفيه ثم ينفث يبدأ بالنفس ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ قل اعوذ رب الفلق ثم يقرأ قل اعوذ رب الناس ثم يمسح من على رأسه، على وجهه، على ما ما أقبل من بدنه وما استطاع من بدنه. يفعل ذلك ثلاث مرات. ما هو الفرق بين النفث في قراءة المعوذات عند النوم وبين النفث في قراءة المعوذات عند الاستشفاء حينما يجد الإنسان مرضا الفرق بينهما مسألة النفث. فالنفث عند النوم. قبل القراءة لأن رواية البخاري صريحة بهذا أو رواية البخاري منها ما جاء التصريح بتأخير القراءة قال نفذ ثم قرأ وثم تفيد الترتيب التراخي كما هو معلوم وجاء في بعض الروايات نفذ وقرأ لكن نفذ ثم قرأ هذه صريحة وأما حينما يشتكي فان الصواب انه نفذ ثم قرأ انه قرأ ثم نفذ اذا كان من شكوى ليستشفي بهما يقرا اولا ثم ينفث ثانيا وإن كان قراتهما على سبيل انه من اذكار النوم فانه يبدا بالنفي ثم يقرا بعد ذلك وعلى كل حال و كل حال هذا يدل على فضل المعوذات وأنها لها فضل عظيم و انه و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 مر معنا انه سيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف وأنه دنت منه الملائكة أو دنت منه ظلة فجعل الفرس ينفر وهنا أنه قرأ سورة البقرة وكان عنده فرس مربوط وعنده ابنه يحيى قال حافظ بن حجر لا مانع أن يكون هذا حصل مرتين لأسيد بن حضير رضي الله عنه فمرة حصلت له حينما قرأ سورة الكهف ومرة حصلت له حينما قرأ سورة البقرة وفيه أنه قام يقرأ وعنده فرس فجالت وما نجالت يعني تحركت حوله فسكت فسكنت الفرس ثم قرأ فجالت وتحركت فسكت فسكنت ثم قرأ الثالثة فتحركت فسكت فسكنت و قال هنا ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف يعني توقف عن القراءة وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق ان تصيبه ابنه يحيى قريب منه يعني نائم بجوار أبيه وسيد بن حضير رضي الله عنه والفرس عندهما فخشيه سيد بن حضير أنه إن استمر في القراء انها أن الفرس تطع ابنه يحيى قال فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها اجتره يعني جر ابنه يحيى إليه وأدناه حتى لا تطعه الفرس ثم رفع بصره إلى السماء فقال حتى ما يراها هكذا الرواية هنا وفيها اختصار كما جاء عند أبي عبيد في فضائل القرآن ولفظه قال رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها وفي رواية إبراهيم بن سعد فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السروج فعرجت في الجو حتى ما أراها وهؤلاء هم الملائكة نزلوا لقراءة القرآن قال فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير وليس المراد يعني اقرأ الآن لكن المراد يعني أنه حث له على الاستمرار يعني كان ينبغي لك أن تستمر في قراءة القرآن اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى، وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه يعني أعاد شيئا من الحديث وكان حقه يذكر أولا لأن هذا حصل قبل مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم قال فرفعت رأسي للسماء السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح والظلة هي سحابة لها ظل أو كل ما أظلك يسمى ظلة كل ما أظلك فوقك من سقيفة أو سحاب أو نحوه يسمى ظلة إذا كان له ظل قال فرفعت رأسي إلى السماء فاذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح أمثال المصابيح معروف ما هو المصباح نحن الآن قد لا نس يعني لا نستغرب هذا كثيرا لأن المصابيح كثيرة عندنا ودائما نراها لكن في زمن الصحابه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مصابيح ما في ضوء ما في نور اصلا وكان هذا امر واضح جلي جدا المدينه ما فيها ضوء الليل مظلم ولكنه راى مصابيح وأنوار في هذه الظله وهذه كرامه من الله عز وجل لاسيد بن حضير قال فخرجت حتى لا اراها قال وتدري ماذاك قال لا قالت تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لاصبحت لاصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن اسيد بن حضير وهذا الحديث فيه فضل فضله قراءة القرآن يا أخوان ونزول السكينة عند تلاوة القرآن والحقيقة أن هذه هي ثمرة قراءة كتاب فضائل القرآن أن الإنسان يستفيد من هذا يا اخوان من الآن يعاهد نفسه على أنه يقرأ القرآن ويقرأه كل ليلة ما يتركه لينلاحظ يا اخي هذا فضل عظيم ان تتنزل الملائك وتدنو منك وكما سبق ان أشرت أن هذا ليس فيه دليل على أن هذا خاص بالصحابة بل كل من يقرأ القرآن ويكون مخلصا فيه ويكثر من قراءته ويخشى ويتدبر ويتعمل فهو حري وجدير بأن تنزل عليه الملائكة بأن تأتيه الملائكة بأن تدن منه الملائكة لأنه كلما أكثر من ذكر الله عز وجل قربت منه الملائكة وبعدت منه الشياطين وفي في الحقيقه حث لما لمن يصيبه أرق لأنه احيانا يعظ الإنسان بعض الأرق أو يحصل عند بعض, ال... بعض الناس يحصل عنده شيء من الخوف أو شيء من الأمور التي يعني تنغس عليه نومه أو مبيته عليك بكتاب الله عليك بكتاب الله وأبشر ستدنو منك الملائكه وتطمئن وتزول منك الشياطين هذه نعمه عظيمه كثير من الناس لو لو يجد الانس والطمأنينة لو يدفع الالوف المؤلفة لدفعها وما بينه وبينها الا ان يمسك كتاب الله عز وجل ويقبل عليه متدبرا متاملا مؤمنا فإن فيه الطمانين والسكينة وهذه نعمة عظيمة لمن من الله عليه بمعرفتها حرمها كثير من الناس بل قد يكون من المسلمين من لا يقرأ القرآن في السنة إلا مرة أو لا يقرأه أيضا حتى في السنة ومن الناس من يكون ملازم لكتاب الله عز وجل دائما وأبدا فهليئا الله وإن شاء الله يأتي مزيد بيان ويعني توضيح ايضا في طريقه السلف في تحزيب القران في ابواب قادمه ثم قال المؤلف رحمه الله باب من قال باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين والدفتين مثنى دفه وهي اللوح ووقع في روايه الاسماعيلي بين اللوحين قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين اللوحين هذا كما يقول حافظ بن يقول هذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن وأن الصحابة كتموه وهي دعوى باطلة لأنهم لم يكتموا مثل أنت عندي بمنزله هارون من موسى وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها يتمسك بها ثم قال الحافظ بن حجر وهي الحقيقة نكتة رطيفة واستنباط دقيق جدا من الحافظ رحمه الله قال وقد تلطف المصنف وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضه بما أخرجهم عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله يعني الحديث الذي معنا رواه المؤلف عن ابن عباس ابن عمي علي بن أبي طالب وعيضا قال ودخلنا على محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فهذا الذي جاء عنهم وهم احق الناس بالدفاع عن علي ولو كان كما ادعوا أنه حذف أن الصحابة حذف شيء من القرآن لكانوا هم أول من يبين ذلك ولكن القرآن محفوظ لحفظ الله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون فهو كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقص منه حرفا ولم يزد عليه حرفا وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل السنة فأورد المؤلف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد وابو شداد ابن معقل الاسدي الكوفي تابعي كبير من اصحاب علي وابن مسعود قال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل اترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء قال ما ترك الا ما بين الدفتين ما ترك الا ما بين الدفتين يعني قصدهم من القران يعني الجواب بناء على سؤال وليس المراد انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من السنه لكن الجواب كان على قد السؤال فقال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم من القران الا الموجود الان ما يعني ترك الصحابه شيء منه او اهملوا شيء او أضعوا شيء لا ما ترك الا ما بين الدفتين الذي بين الدفتين هو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقص منه شيء قال ودخلنا على محمد بن الحنفيه فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين وهذا كما قلت فيه رد على من زعم أن كثير من القرآن ذهب بسبب ذهاب كثير من الصحابة ولكن كما مر معنا بالأمس أن أبا بكر جمع القرآن وذلك لما رأى لما رأى استحر القتل في الصحابة فقد جمع القرآن وهذا من توفيق الله له وهذه من حسناته فإن كتاب الله قد جمع لم يذهب منه حرف واحد وهذا محل إجماع وهذا هو مصداق قوله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ ثم قال المؤلف رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام حدثنا هذبة بن خالد أبو خالد حدثنا هما، حدثنا قتادة، حدثنا آنس بن مالك عن أبي موسى العسكري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجى طعمها طيب ورائحة طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة رائحة طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنزلة طعمها مر ولا ريحها. لها هذا الحديث فيه فضله من يقرا القرآن ولهذا قال المؤلف باب فضل القران على سائر الكلام وهذا هذه الترجمه جاءت في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث تكلم العلماء في اسناده بسبب أن فيه ابن لهيئه وهو فيه ولفظه هو عند الترمذي وغيره بلفظ فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقال عنه الترمذي حسن غريب ففيه فضل القرآن وأن قارئ القرآن ان كان مؤمنا فهو كالأترجة وهي معروفة الأترجة من نوع الحمضيات كالبرتقال لكنها كبيرة أكبر منه وهي طيبة الرائحة وطيبة المذاق فالمؤمن مثل الأترجة طعمها طيب وريقها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمره إذا كان مؤمن لا يقرأ القرآن كالتمره طيبة الطعم لكن لا ريح فيها لأنه لا يقرأ القرآن ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانه هو فاجر منافق لكن مثل الريحانه ريحها طيب بسبب قراءته لكتاب الله عز وجل وطعمها ولكن طعمها مر ومثل الفاجر أو المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريحه لها وعلى كل حال هذا يدل على فضل القرآن على سائر الكلام وأنه حتى المنافق إذا قرأه فإنه يعني يكون ما يسمع منه من القرآن هذا شيء طيب وإن كان هو في الحقيقة منافق وكذلك المؤمن الذي لا يقرأ القرآن يذهب عليه يكون كتمر نعم طعمها طيب لكن لا ريحه لها ثم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلى من الامم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم مثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قيراط والقيراط هو جزء من اجزاء الدينار قيل نصف عشره وقيل هو جزء من أربعة وعشرين جزءا من الدينار قال فعملت اليهود قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قراطين قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء يعني قالته اليهود والنصارى نحن أكثر عملا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا ما ظلمتنا, ما ظلمتنا حقنا قال الله جل وعلا قالوا لا قال فذاك فضل أتيه من شئت ذلك فضل أتيه من شئت وهنا يرد يعني ما وجه إرادة هذا الحديث في فضل القرآن يعني في تفضيل كلام الله عز وجل يقول حافظ بن حجر ومطابقه الحديث ومناسبه الحديث الثاني من جهه ثبوت فضل هذه الامه على غيرها من الامم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي امرت بالعمل به يعني المأخذ دقيق وجه الاستشهاد بهذا الحديث على فضل القرآن يقول الحافظ حجر ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به فيكون فيه فضل كتاب الله عز وجل و نكتفي بهذا القدر لأن الشيخ قد وصل وننظر في غد ان راينا أنه لا يمكننا أن ننتهي ربما نأخذ ما بعد العشاء غدا إن شاء الله أسأل الله للجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك وأنا عبده العبده ورسوله نبينا و